افتهمني صير مو مثل البقيع وافتهمني اني مو يا ضحك سلمت حضني ردتك انت وما ردت غيرك يحبني افتهمني ضمني قطرت ماي بيدك لا تذبني شيل همي وصير ضحكه بيوم عزني صير عاقل ik gaaf, mouw, ik wil teحس niet, ik heb teهم. Sier, خem, met, met, met, met, met, met, op, wacht, ik, ik, ik, ik, ik, لا تهملني اختلف عن اللي قبلك لا تهملني مو على لحظه وكشفك مستغلني اهتم لي الدنيا غيرك ما يهمني لا تهملني لا تهملني فوق ما حظي يظلمني ما جيتك عن فراغ واكذبني انت عاجبني بوقت ما حد عجبني افتهمني قلبي يهاويك وعلى مرك جبرني سامطت بي كاني فدوه لا تخذلني اجبر بكسري اذا واحد كسرني محد بهالناس Zegt u me een rust, leert